اثنان استمع للجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك تقع بحيرة الأسماك وجبل نمروت في جنوب تركيا أحب وطني من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يزور السياح ضريح تتورك في أنقرة يقع مسجد السلطان أحمد في إسطنبول يتكون العلم التركي من اللون الأحمر والأبيض النصب التذكري للشهداء يقع في تشنقلع